قال سَنَظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعَنَّهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوَ عَلَيَّ وَاتُونِ مُسْلِمِينَ قَالَتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَفْتُنِ فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً مَرَّا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُلُوَّ قَوْتٍ وَأُلُوَّ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَلَمْرُ إلَيْكِ فَأَظْرِ مَا ذَا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون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 قال يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ